ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمِنْ مَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِرْقَةٌ عَلَنَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ ما يردون الى عذاب عظيم واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملهم صالحا واخر شيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم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 ان الله هو يقبل التوبه عن عباده ويقبل الصدقات وان الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون